الله الذي لنا لا يتركنا أبدا بل يحمينا ويهدينا عين وعالينا الله الذي لنا لا يتركنا أبدا بل يحمينا ويهدينا عين كل عوزنا معنا وسط رحبنا يبهج قلوبنا وفي ضيقنا يا You know. والتجد قلوبنا ببتها لا نخاف زللا الموت فالله معنا قلوبنا لا نخاف Oh, my name.